باسم الاب والابن والروح القدس الإله واحد أبين أحب أن نتأمل في هذه الليلة في القطعة الأولى من قطع صلاة النوم صلاة النوم في الكنيسة معدة بطريقة خاصة لكي يتذكر الإنسان الموت ولكي يتذكر الدينونة فيقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كسر زنوبي الإنسان المنشغل في الحياة باستمرار ولا ينشغل بالأبدية ولا ينشغل بالموت وما هو بعد الموت جايز جدا ينسى نفسه جايز جدا ينسى نفسه الغني الغبي لم يفكر في الموت بل على العكس فكر في حياة طويلة جدا سيحياها فيما بعد وقال أهدم مفاذني وأبني أعظم منها وأقول يا نفسي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة سنين عديدة دي ضمنها منين الإنسان الذي يسلق في الملاهي وفي محبة الدنيا يضع أمامه سنين عديدة سيحياه أما الإنسان الذي يفكر في خلاص نفسه فيضع أمام الموت باستمرار والدينون باستمرار الموت يذكرنا بالحساب ويذكرنا بأننا سنقف أمام منبر الله العادل بيقول هو أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل احنا باستمرار نحب نقف امام الله المحب امام الله طويل الاناه اللطيف الرقيق الشفوق الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اسامنا لكن الله الديان العادل دي صفة تتعبنا جايز علماء النفس حالياً يقولوا بلاش الإنسان يفكر في ربنا كديان عادل أحسن يفكر في ربنا كمحب علشان ما تتعبش في فرق بين اللي يريحك نفسيا واللي يريحك روحيا اللي يكلمك عن الموت والدينونة له بلاش عكنا بلاش تعب إحنا في إيه ولا فيه قول حاجة تبسط الإنسان دي اسمها راحة نفسية اسمها راحة ايه نفسية لكن ليست راحة روحيه الراحة الروحية انك تفتكر الابدية وتستعد ليها تستعد ليها في كل دقيقة وفي كل لحظة نحن في ايام لا لا تقاس فيها نهاية العمر بالسن كان زمان الإنسان يخاف لما يبقى شيخ يكبر في السن لكن الموت حاليا في عصرنا الحاضر له آلاف الأسباب ممكن يحدث في أي وقت ممكن أن الابن الصغير يموت وجده العجوز يكون لسه عايش والإنسان عليه أن يفكر باستمرار في الاستعداد للموت حتى لو كان بعيدا وفضل عشرات السنوات تستعد له من الان هو زى انا عتيد ان اقف امام الديان العادل الله محب بصفة من صفات الله والله عادل بصفة من صفاته ايضا ومن استطعش ناخد صفة من صفات الله ونترك الباقي ولا نستطيع ان نتصور الله غير عادل وعدل الله يقتص من كل خطية ومن كل فكر ومن كل مشاعر رضية من الخطايا الخفية والظاهرة الإرادية وغير الإرادية لا توجد خطية لا تقف أمام عدل الله هو آدم يعني كان عمل إيه ولا حواء عملوا إيه قصة الحكم على البشرية كلها بالموت واحتياج ان المسيح يتجسد ويصلب ويعذب من اجلنا خطية ربما احنا بنعمل زيها عشرات المرات كل يوم ان كانت خطية ادم استلزمت هذا الثمن الكبير وهذا الخلاص العظيم فخطايانا نحن بالاولى خطايانا نحن بالاولى يريد ان احنا نعود ونحاسب نفسنا قبل ان نقف امام الديان العادل لكي يحاسبنا ان حاسبت نفسك الان امامك فرصة للتوبة لكن ان انتظرت حتى تقف امام الديان العادل فلا توجد فرصة مفروض انك تستعد لهذه الساعة من الان يقول القديس مكاريوس الكبير أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكم عليك. أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكم عليك. سعيد هو الإنسان الذي يحاسب نفسه في كل يوم وكل لحظة ويقدم توبة عن كل فعل قبل أن يقف امام الديان العادل. في آية في عبرانيين عشرة بتقول مخيف. هو الوقوع في يدي الله الحي مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي انا يمكن حياتي كلها بكلمكم عن محبة الله وعن طول اناته لكن النهاردة عايز اكلمكم عن ديرونة الله العادلة لألا الكلام الكثير عن محبة ربنا بيخلي الناس تتهاون وتعتمد على محبة ربنا ولا تحترس ولا تدقت وكل خطية تغطى بمحبة الله وكل تقصير وكل كسل يغطى بمحبة الله كما لو كانت محبة الله مجال يساعدنا على الاستمرار في الخطية بالعكس ده مفروض ان احنا نخجل من محبة ربنا ننكسف من محبة ربنا ومحبة ربنا تخلينا نشعر بأن خطايانا أكثر عمقا لما الواحد بيخطئ لشخص قاسي يمكن يجد عزر لكن لما يخطئ لكلي المحبة لا يجد عزرا على الإطلاق ما دعنا إن الله عادل معنى ان الله عادل ان لا توجد خطية اطلاقا بلا عقوبة مهما كانت لا توجد خطية اطلاقا بلا عقوبة مهما كانت وإلا لا يكون الله عادلا ويستوي الذين يخطئون والذين لا يخطئون هم ليعنهم رحم الله مراحم الله في المغفرة ليس لها إلا تفسير واحد لا غير مراحم الله ليس معناها التنازل عن ثمن الخطية أبدا لا بد الخطية تأخ السمنة لازم هم يعني مراحم الله مراحم الله معناها إن يحول خطيتك من حسابك الى حساب المسيح مفيش غير كده مالحاش غير الحل ده يحول خطيتك من حسابك الى حساب المسيح معناها ان الخطية تتشال من فوق راسك تتحط على راس المسيح بدلا من ان تحملها انت يحملها المسيح عوضا عنك فهل محبة المسيح ليه معناها انك انت تلقي كل نجاساتك وكل دنسك وكل خطاياك فوقه على الصليب هل محبة المسيح ليه معناها ان كأس المرارة الذي شربه تضيف اليه قطرات اخرى جديدة وتقول اتفضل اشرب هل محبة المسيح ليك معناها انك تزداد في الخطية لانه هو ازداد في الشفقة وفي العطف هو ذا انا عفيد ان اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعد من اجل كسر الخطيائي بدء الطريق الى الله هو المخافة ونهايته الحب وكما قال الرسول ان المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج ولكن بداية الطريق المخافة وهكذا قال الكتاب بدء الحكمة مخافة الله بيترجموها احيانا رأس الحكمة لان كلمة اركي ممكن ترجمتها البداية او الرأس ما علينا في بدء الحكمة مخافة الله تبدأ بمخافة الله ولما تخاف الله تخاف الدينونة ولما تخاف الدينونة تحترس في تصرفاتك وتنفذ الوصايا والتوحى ولما اتطاوع الوصايا تجد لزة فيها ولما تجد لزة فيها تحب الخير ولما تحب الخير تحب الله وتنتهي الى محبت الله دي نهاية الطريق مش بدايته لكن بدء الطريق انك تخاف الله كلام كتير قيل عن محبت الله ولكن يبدو ان الناس بيستغلوا محبت الله للاستمرار في الخطيئة كما لو كانت محبت الله خالية من العدل. الله محبته عادله وعدله محب. صفات الله لا تنفصل عن بعضها البعض. كل خطيه من خطاياك أجرتها الموت. لأنة أجرت الخطية موت. أجرت الخطية موت. أياً كان. في ناس بيفتكروا الخطية الكبيرة بس أجرتها موت. ويقولوا في خطية كبيرة وخطية صغيرة لكن الكتاب يقول اغرط الخطية عموما في الموت مش بس اللي يقتل ويزني دا المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم يا أحمق والكتاب بيقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله مجرد شتيمة تغلق الملكوت أمامك وتستحق عليها نار جهنم والمسيح بيقول ما يخرج من الفم ينجس الإنسان إذن كلمة بطالة تخرج منك تنجسك وملكوت الله لا يدخله أشخاص نجسون الحكاية مش سهلة يعني ده أنتم في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء فينبغي أن تبدأوا طريقة الملائكة من الآن هي مش مسألة ترقيه استثنائية أن الإنسان يترقى يبقى ملاك ده يحيا حياة الملائكة الآن لكي يعيش في طقس الملائكة فوق والكتاب يقول القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب إذا بدون القداسة ما تقدرش تشوف ربنا بدون القداسة لا تستطيع أن ترى الله وفي العزع الجبل بيقول طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله إذن لابد أن تحيا في نقاوة القلب وفي القداسة عشان تستحق أن تعاين الله وإذا لم تحيا في نقاوة القلب يبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي لذلك الكتاب يصف لنا المجيء الثاني إن المخوف المملوء مجدا زي ما بنقول في الأداس ظهورك الثاني المخوف المملوء مجددا كما يقول الكتاب الخطاه يقولون للجبال اسقط علينا والابتلال غطينا بيقول النار تسلك أمامه مجيء مخوف يأتي ليدين الأحياء والأموات ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله يجازي كل واحد حسب ما يكون عمله يدين الأحياء والأموال يدنهم على الخطايا السلبية فقط لا بس على الزنا والقتل والنجاسة والشتيمة والسرقة والظلم والقسوة لا دا يدينهم أيضا على النقص في الإيجابيات يعني مش بس إنسان ما عملش خطية لا هل عمل بر ولا لا يعني ايه ده قال لناس حرمهم من الملكوت لأن قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني وكنت عشانا فلم تسخوني وكنت مريضا فلم تزوروني وكنت مزجونا فلم تأتوا الي يعني مجرد انك انت مزورش مريض دي ممكن تضيع من الملكوت دي تبقى حاجة تخوى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 وتقول أنا لا ألمسه لألا أتنجس وتبعد أروح أزور السجن يقولوا أرايب منهم مزجونين ولا أصحاب منهم مزجونين ويقولوا الطيور على أشكالها تقعوا ويجب لي سمعة سيئة خليني بعيد عن الرجل ده يا مناس فينا بيبقى كده مين فينا بيزور المساجين إذن ربنا هيحاتبنا مش بس على الخطايا اللي في عرف المجتمع خطايا كبيرة وإنما أيضا حتى على عدم زيارة السجين وحتى على عدم زيارة المريض وممكن عدم الإشفاق على المحتاج تضيع الملكوت منا أهو ده الديان العادل ده الديان العادل إذا كان كده يبقى تحترس من دلوقتي مش تقول قبل ما موت أبقى احترس. أنت ما تعرفش أنت هتموت كمان الاستعداد ليوم الدينونة مش معناها أنك تبطل الخطيئة قبل ما تموت ده ترك الخطيئة بأبسط الحاجات وبعدين تدخل في حياة القداسة وبعدين تسعى في درجات الكمال لأنه بيقول كونوا كاملين كما ان أباكم الذي في السماوات هو كامل كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرقتش من حياة الخطيئة إزاي؟ كيف تبدأ في حياة الكمال وانت لسه ما خرقتش من حياة الخطية لسه بادري عليك تبتدي من دلوقتي لان طريق الكمال ده طريق طويل لا ينتهي هو زي انا عتيد ان اقف امام الديان العادل الديان العادل هيحسبك على الخطية فقط ده هيحسبك على الخدمة ايضا أي حسبك على الخدمة أيضا بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يسمع له طب شوفوا الآية دي ونشوف نوصل منها فين بيقول من يعرف خلي بالكم الآية دي من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له والخطية اجرتها موت يعني ليس الحساب فقط على السلبيات انما ان كنت تعمل خير وما عملتش فدي خطيئة وهتحاسب عليها وظيفتك ان تعمل خيرا بكل طريقة والتقصير في الخير هو شر يعني لا يوجد حل وسط في الروحيات اما خير وقداسة وكمال واما خطيئ ما فيش وضع متوسط اما خير وقداس وكمان واما خطي لان عدم الخير خطي كيف ستقف امام الديان العادي بيقولوا ايه تفتح الأصفار تفتح الأصفار يعني تفتح الكتب وتكشف الاعمال وتفحص الافكار يعني ايه كلام ده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 تخلص ازاي من الحكاية دي ما فيش غير طريق واحد للخلاص من كل هذه الاعمال والافكار والنيات ايه الطريق ده التوبة التوبة عشان كده بيقول لكن توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة التوبة بتغفر الخطية، ازاي بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك الى حساب المسيح بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك لحساب المسيح وتبقى بلا خطية. فتوب يا نفسي ما دمتي في الجسد ساكنة بنصلي نقول كده في النوم توب يا نفسي كويس الإنسان اللي بيقول توب يا نفسي في ناس اصحاب وقرايبه بيقولوا توب وفي ناس الوعاظ بيقولوا توب وفي ناس آباء الاعتراف بيقولون توب وفي ناس الحوادث اللي بتحدث كل يوم بتقول لهم توب لكن كويس الإنسان اللي يبكت نفسه ويقول توب يا نفسي ما دمتي في الأرض ساكنة توبي صحيح إن التوبة بتؤدي إلى غفران الخطية إذا ما اعترف الإنسان نادما ونال التحليل والمغفرة ولكن القلب الحساس حتى إذا تاب يبقي على خطيته حتى إذا تاب داود النبي بكى على خطيته بعد أن غفر وليس قبل ذلك أبليها ما كانش حاسس بيها لكن لما قالوا ناتان وعرفوا بخطيته وعمقها واعترف قال أخطأت إلى الرب وقال الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت يعني نقلها من حسابك لحساب المسيح وكلمة لا تموت يعني مغفرة قعد يبكي ويبلل فراشه بدموعه بعد أن غفره إزاي أنا أقع في حاجة زي كده كيف أجرح قلب الله المحب كيف أخون الله الذي أحسن إليه طول العمر كيف أدنس كيف أدنس القلب الذي غسل في المعمودية والذي طهره المسيح بدمه إزاي كيف أسقط من هذا البرج العالي الذي عشت فيه كيف وأنا ابن لله أحيا كأولاد العالم وكدنس الأرض كلها كيف إني أغضب قلب الله كيف إني أحزن الروح القدس الساكن فيه كيف أتدنس وأتنجس كيف صحيح غفرت لكن إزاي أنا أعمل كده وداود بل الفراش بدموعه بعد أن غفرت قطيته توب يا ما دمتي في الأرض ساكنة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 انا شاب صغير لازم اعصاك واتحداك واعيش بعيد عنك واستنى ساعة الموت كلام ده مينفعش انت بتحب ربنا ولا بتحبوش بينك وبينه علاقة ولا مفيش في صداقة في معرفة في عشرة ولا مفيش مش ساعة الموت واحد يقول له واحد افضل اخونك لحد الموت وابقى ساعة الموت ابطل خيانة انتوا تقبلوا كلام زي كده واحد يقول لي للتاني انا لسه صغير افضل اخونك لغاية لما اجبر ابطل خيانة ده معناه ايه الكلام ده معناه ايه لسه بادر ما تعكننش علينا واجيب ساعة الموت طب واعلقتك بربنا بلاش موت افرض انك انت هتعيش مئة سنة تخون ربنا دلوقتي تتحدى ربنا دلوقتي تحزن الروح القدس دلوقتي هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل كله بحسابه العدل يقتضي أن يحاسب على كل حاجة البر محسوب والخطأ محسوب الفكر محسوب والمشاعر محسوبة والنيات محسوبة والعمل محسوب والتعب من أجل الله محسوب والبزل من أجل الله محسوب كله بحسابه تخف أمام الديان العادل فقلت بنا خطيتي حملها المسيح أنا خطيتي حملها المسيح ومدام حملها المسيح أعيش في فرح ولا دينونة ولا وجع قلب لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع ده بيقول كده في رمي نريد نفهم الكلام ده يعني. المسيح حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة صحيح دمه كافي لخطايا العالم كله ولكنه حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة أعطى مغفرة للخطايا التي قدمت عنها توبة بس والخطايا التي لم تقدم عنها توبة لها علاقة بدم المسيح لا علاقة لها بدم المسيح الخطايا التي لا تقدم عنها توبة لا علاقة لها بدم المسيح ليه لان المسيح نفسه يقول إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون طب اللي يهلكوا دول بدم المسيح ابدا الذين يهلكون هم خارج المسبيين وخارج المخلصين دول عايشين في القطية دول مجموعة الهالكين هؤلاء ليسوا ابناء لله بل اعداء إذن الإنسان يعيش في التوبة لكي يستحق قدم المسيح يعيش في التوبة لكي يستحق قدم المسيح بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم ارجعوا إلي أرجع إليكم طب وإذا ما رجعتش ليه تقض خارج الباب تقرع ولا يفتح لك يبقى من دلوقتي تبتدي من دلوقتي من النهاردة من دلوقتي من هذه اللحظة تقول لي يا رب اريد أن, ان احيا معك اريد ان اترك الماضي القديم وتنساه انت ايضا اريد ان اتوب لكي استحق ان تمحو خطاياي بدمك الكريم المسيح بيمحو بدمه خطايا الذين يتوبون أما الذين لا يتوبون فإنهم يحلكون والتوبة إيه طريقة الناس لما بيتوبوا اللي بنعرفه إن الإنسان في التوبة بتتغير حياته ولكن في ناس بيبتدوا يتدرجوا يتوب عن الحاجات الكبيرة وبعدين الصغيرة وبعدين يدقق يدقق يدقق, يدقق فيرى أشياء بيخضئ فيها ما كانش واخد باله منها زي واحد يخسر حاجة وبعدين يجفتها وبعدين يلمعها ويروّعها لغاية لما تبقى بتبرؤ شوفوا كلمة جميلة في التوبة بتقول ايه اغسلني فأبيض أكثر من الثلج اللي بيبيض أكثر من الثلج ده هو اللي بيخش الملكوت لأن قال أبصرتهم في ثياب بيض والثياب البيض بتيجي منين اغسلني فأبيض أكثر بالسلب وتغسلني إزاي للتوبة توبي يا نفسي ما دمتي في الجسد ذاكنة لأن التراف في القبر لا يسبح الله يجازي كل واحد حسب أعماله الله يجازي إيه كل واحد حسب أعماله حتى مكافأة الأبرار بتكون على حسب درجتهم وحسب أعمالهم إن كان كده جاهد على قدر ما تستطيع لأنه هيكافأك على حسب ما كنت حسب أعمالك إن خيرا وإن شرا إن كان كده لازم الواحد يعمل على قدر ما يستطيع عشان يوصل إياكم من المخدرات من المخدرات أقصد من الكلام المخدر اللي يقول لك ربنا طيب يا شيخ ما تتعبش روحك لا أقل حاجة ده كلمة واحدة توصلك ده بس كلمة لا بلاش الحاجات بلاش الحاجات هذا كلام مخدر نقوله للناس علشان نفسطهم ونفسيتهم ما تتعبش لكن الحقيقة هي الحقيقة سنقف أمام الديان العادل فكرك يعني أنت لما تتوب هتبقى زي ماري جرجس مثلا ولا زي الأنبر دونس ولا زي الأنبر وتقول خلاص أنا توبت هروح الملكوت طب الملكوت أيضا درجات الملكوت أيضا درجات وجايد سبقى موجود في الملكوت وهناك درجات عليا جدا لأشخاص آخرين لا تستحق أنك تصل إليهم المكافأة بشوحدة ياريت نبتدي نتوب. ان لم نتوب من اجل انفسنا فلنتوب من اجل الكنيسة لان خطية انسان واحد ممكن تضيع الكنيسة كلها احنا بنقول ارفع غضبك عنا يونان كان خاطئ واحد في السفينة السفينة كلها كانتها تغرأ بسبب هذا الواحد جائز واحد يقول لنفسه ربما بسبب خطيائي مشاكل بتحصل للكل يريت نحيا في حياة التوبة من أجل أنفسنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل محبة إلهنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد الأمن ليتراقف الله علينا ويباركنا وليكسر وقع علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الاله الطاهر القديس مريم وكل مصاف صاف والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين ارضوا الرب باعمالهم الصالحة كل حين وبركت ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة سيدة العزراء اولا واخرا بركتهم المقدسة وحبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشباعتهم قلتاكم معنا كلنا أمين بخلصتز بالنور أمين ساشوك يقولوا <تصفيق> انت يتفيرين وينان يتفيرين سمنان انت يتفيرين يجي كنوقنا نقول جيشك ستيبون ننبيعون ننبيعون نبيع ماهي شيني أمين اللهم اقعدنا وساقين نقول بشكر يا أبانا لديش سمعانا يتقدس يا يأتي ملكوته تكون مشيئة كما في السماء اعطينا اليوم وافر لنا جنوبنا كما نحن نحن عيدا في الزجين ولا تبقلنا في تجربة لكن نجينا في الشرير المسيحة سعرفنا لأننا كلمة محبة الله الآب ودعبة ابنه الوحيد وشاركة مهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امدوا بالسلام سلام ربكم